وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا حسبنا أن المشركين من الإنس والجن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 وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن الله لن يبعث أحدا بعد موته للحساب والجزاء وأن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 يجد نارا مشتعلة معدة له فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة أريد شر بأهل الأرض أم أن الله أراد بهم خيرا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 وَأَنَّ ظَنَّنَا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا أَيْقَنَّا أَن لَّن نَّفُوتَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِذَا أَرَادَ بِنَا أَمْرًا وَلَن نَّفُوتَهُ هَرَبًا لِّإِحَاطَتِهِ بِنَا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءَ أَمَنَ نَبِيهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهْقَ وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْقُرْآنَ الَّذِي يَهْدِي الَّتِي هِيَ أَقْوَمْ أَمَنَ نَبِيهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ نَقْصَ الْحَسَنَاتِ ولا إثما يضاف إلى آثامه السابقة وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فاولئك تحروا رشدا وأنا منا المسلمون المنقادون لله بالطاعة ومنا الجائرون عن طريق القصد والاستقامة فمن خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فأولئك الذين قصدوا الهدايه والصواب وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما الجائرون عن طريق القصد والاستقامة فكانوا لجهنم حطبا توقد به مع أمثالهم من الإنس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 لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا لنختبرهم فيه أيشكرون نعمة الله أَمْ يكفرونها ومن يعرض عن القرآن وعما فيه من المواعظ يدخله ربه عذابا شاقا لا يستطيع تحمله وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَهُ سُبْحَانهُ لَا لِغَيْرِهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ فِيهَا أَحَدًا فَتَكُونُ مِثْلَ الْيَهُودِ وَالْنَّصَارَى فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَاعِهِمْ وَأَنَّهُ لَم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 ولن أجد من دونه ملتجأا ألجأ إليه إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا لكن الذي أملكه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 المنكرين للبعث لا أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم أن له أجلا لا يعلمه إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا هو سبحانه عالم الغيب كله لا يخفى عليه منه شيء فلا يطلع على غيبه أحدا بل يبقى مختصا بعلمه